العسلين من المساوية من شمس 31.4 مائة ورحب مرحب بشيث مناعب عبدالعاء خالد عثمان المطري ينفي علينا محاضر بعنوان أخلاق الثلاثين مع علماء منه وإخوانه وذلك ضمن للقاطات الثلاثية في المطرية وهي تفضل في سنة مشهورة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذي الله من سور أن قتنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يبذل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد حياكم الله جميعا وأخصص إخواننا في تونس أصلحها الله عز وجل المزيد من التحية و نسأل الله عز وجل ان يوفقهم الى نشر العلم النافع لهم وإلى إقامة الدعوة الثلاثية على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه هناك ولعل هذه المجالس تكون عونا لهم على تحقيق هذه الغايه العظيمه وأنوان درسنا هذه الليلة في هذه اللقاءات التونسيه كما تفضل المقدم جزاء الله خيرا أخلاق الثلفي مع علمائه وإخوانه <تصفيق> أمر عظيم إن ديننا مبني على عقيده وعباده ومعامله وخلق فصلاح العقيده يرتبط بصلاح العباده والمعامله والخلق إذا كان العبد سيء الخلق، وفي الغالب يكون هناك خلل في معتقده، أو يكون هناك ضعف في إيمانه. ممسمه حسنا. الشر على تحسين الخلق <تصفيق> وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما <تصفيق> مردت لأتمم صالح الأخلاق و يعني نظرا لضيق الوقت حتى لا نصيل عليكم هذه المقدمة نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر ما تيسر من أخلاق طالب العلم التي ينبغي أن يتخلق بها مع العلماء نحن نتخير نتخير أحسن ما بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع تذكرة السامع المتكلم والذي تابعه على ذكره أو لخفه أبو البركات بدر الدين محمد ابن محمد الغزي العامري رحمه الله تعالى في كتابه الضر النضيب في أدب المحيظ والمستفيد وهذا الكتاب الضر النضيب كأنه تلخيص لكتاب تذكرة السامة لابن فالادب الأول لطالب العلم مع علمائه أن ينتقي العالم أو كما قال ابن الجماعة أن يقدم النظر ويستخير الله تعالى في من يأخذ فما من يأخذ العلم عنه وهذا الادب هو مما يحفظ طالب العلم في أول يسوئه فأن طالب العلم إذا نشأ على أيدي العلماء الربانين يترجوا خيرهم أما إذا نشأ على أيدي علماء أهل البدع سيئت منه ولذلك ثبت عن محمد المسيرين رحمه الله تعالى من قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم ذكر ابن جماعة بعض سمات العالم الذي ينبغي أن يحرف طالب العلم على الأخذ عنه. فقال: وليكن إن أمكنه ممن كملت أهليته، وظهرت ظهرت وتحققت معرفته وعرفت إفته واشتهرت صيانته وسيادته. وظهرت مرؤتهم وحسن تعليمها وجاد تسليمهم نعم أحد إخوانيكم يشتكي من الصوت لا أدري الصوت واضحاً للجميع أن أن هناك ظاهر بالسبب. طيب، ولعل المشكلة تكون عند هذا الأخ الأخي المستقيم. نعم. أي تاني؟ طيب. طيب، الله أنت؟ ااا رجاء من إخواننا، بارك الله فيهم جميعا أن يقللوا من إرسال الرسائل الخاص لأنها تحدث تشويشا عندي نعم نعم سأقول بارك الله فيكم آه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم أن يتحرى أولماء السنة لأنهم صار في هذا الزمان قلة نظرا للغربة ما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غربة الإسلام كلما تقدم الزمن ونظرا لاختلاط السم بين العالم الثلث وبين غيره ممن تلبس وممن لبس لباسه وليس من الثلث في شيء فإنه ينبغي على الطالب أن يجرب الدعاء لله وحده، يخلص الله الدين ان يوفقه الى العالم الرباني السني السلفي الذي به يستقيم امر دينه ويكون سبيلا له الى الجنه <تصفيق> <تصفيق> اختار شيوخه وعلماءه الذين يتلقى عنهم هذا العلم فعليه ان يحرف على ما تبقى من الاداب التي سوف ياتي ذكرها ان شاء الله تعالى فيما يلي نعم الادب الثاني الاجلال للشيخ وتوقيره وتعظيم حقه والتواضع له وهذا مما يكون سببا في ان يحصل الطالب, الطالب بركة, بركة علم الشيخ وكلما كان الطالب أكثر تادبا مع شيخه احتراما له وتوقيرا له حصل على بركة علمه واستفاد منها ولذلك بواب البيهقي صحيح الله في كتابه المدخل إلى السنن قال باب توقير قال توخير العالم والعلم يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ثم قال المهقي ولا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلم وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو داود في سننه والبيهقي في المدخل بإثناء جيد عن اسامه بن, بن, بن, بن شريك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحاب وأصحابه كأنما على رؤوسهم, على رؤوسهم الطير أي من الخشوع والتواضع والادب بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويبين لنا هذا الادب من الصحابه صنيع نعم عمر رضي الله عنه لما دارك على ركبتيه متواضعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما رأى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صديق أنس رضي الله عنه في الصحيح والذي ذوب عليه البخاري في كتاب العلم قال باب من على ربتيه عند الإمام أو المحدث أي تواضع له نعم ولذلك علق ابن بطال على هذا قائلا في صحيحه على المخاري وفي بروك عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم الاستجداء, الاستجداء للعالم والتواضع له نعم وأيضا أخرج البيهقي في المدخل بإسناد الحسن بإسناد الحسن عن مريبة من رضي الله عنه قال كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه والآله وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له ولقد صار هذا الأدو سمة عند الصحابة كما نقل هذا ااا وثأمة مشترك وضريبة في هذين الحديثين وجرّ ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الأدب الذي تعلمه بلا شك من النبي صلى الله عليه وسلم من أكابر الصحابة. كما أخرج أبو خيثمة في كتابه العلم سند صحيحا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيل لأقيل عند ذا بأحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن ولكني أبتغي بذلك. قيبة نفسه، ولكن أبتغي بذلك قيبة نفسه. <تصفيق> وفي رواية مطولة لهذا الأثر أخرجها الحاكم في المستدرك الظيقي في المدخل والخطيب في, في الجامعة الأخلاقي الراوي أن ابن عباس، نعم ابن عباس قال. <تصفيق> وأقبلت أسأل وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله, صلى الله عليه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فاتي بابه وهو قائل فأتوسد رداء على بابه تسفي علي الريح من التراب فيخرج خيراني فيقول يبنى يا يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك. هكذا عرف ابن عباس مقام من سبقه من العلماء. ولذلك. انتقل هذا الأدب الرفيع من ابن عباس ومن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين إلى التابعين لهم بإحسان فأخرج البيهقي في المسخل وابن سعد والفسوي يعقوب المسكيان في المعرفة والتاريخ بسند جيد عن مغيرة من قسم الدبي قال كنا نهاب ابراهيم كما يهاب الامير نعم ايضا اخرج البيهقي بسند صحيح عن الربيع بن سليمان النيدي الشافعي رحمه الله قال والله ما استرايت ان اشرب الماء والشافعي ينظر هيبة له ولكن على ولكن على الطالب أن يحذر من أن يتحول هذا الأدب إلى غلو أو مبالغة في إطراء الشيخ تتجاوز تتجاوز الحد الشرعي وعلى العالم على الع... نعم على العالم الشيخ أن نربي طلابه على عدم إطرائه وعدم تعظيمه التعظيم المبالغ فيه ولهذا وله... ذوب بيهقيه في كتاب المدخل والباب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر وإلزام الناس الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجذابرة والسكوت والسكوت إليه والسرور به اعذن الله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويدل على هذا الادب من طمعي النبي صلى الله عليه وإنه قال كما أخرج هذا البخاري حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرط النصارى ابن مريم لا, لا تطروني كما أطرط النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله نحن مؤخرج أيضا الإمام أحمد في السندي والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت الأنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهون ولا يستهون النجم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله تلقى هذا الادب تلقى هذا الادب الصحابه الرسول الله صلى الله عليه ابن رزاق في مصنفه هذا من سنن صحيح انث مولى بن عمر ان رجلا قال لابن عمر يا خير الناس وابن خير الناس فقال ابن عمر ما أنا بخير الناس ولا أبي خير الناس ولكني عبدي من عباد الله أرجو الله وأخافه أرجو الله وأخافه والله لن تزال بالرجل حتى تهلكوه أي من الإطراء أو من الغلو الطعظيم قال الطالب أن يوازن أمره يعني أن يتوسط في أمر تعظيمه لشيوخه ولعلمائه ف... يعني الاحترام والتوصير والتعظيم لا يصل به إلى حد الإطراء المنهي عنه ولا يبلغ به التعصب لشيخه والغلوة في مدحيه نعم و من الكلام النسيس في هذا الباب ما ذكره أبو بكر محمد محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العلماء أهمية مجالسه الطالب للعالم بأدب متواضع حيث قال رحمه الله فإذا أحب مجالسه العلماء جالسهم بأدب نعم متواضع نعم في نفسهم وخفض صوته عند صوتهم وسألهم بخضوع ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه إلى علم ما يسأل عنه فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا ثم شكرهم على ذلك وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليهم، ورجع عنهم، واعتذر إليهم. نعم لا يجزئهم في السؤال، رفيق في جميع أمورهم، لا يناظرهم ونظرة من يريهم أن أعلم منكم. نعم وإنما همته البحث لطلب فائدة منهم. من حسن الطلط فيه لهم <تصفيق> لا يجادل العلماء ولا يمارس سكهاء <تصفيق> يخصن التأمي للعلماء مع توقيره لهم <تصفيق> من حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه فهنا جمع الاجري رحمه الله فيه هذه الكلمات الجليله فوائد جنة تتعلق بادب الطالب مع شيخه ومع علمائه عامه <تصفيق> تبين صفة مجالسه الطالب للعلماء اذا جلس في مجلس العلماء عليه ان يجلس متادبا متواضعا لا يجلس منتفشا مغرورا بنفسه او معظما لها ان يحرص على خفض الصوت في مجلس العالم وإذا سأل أن يسأل بخضوع السؤال دون أن يظهر التحدي والتجبر في سؤاله فلا يكون حاله حال الأعراب الذين يعني يجحون عند السؤال يتقلون لجفاء ولذلك حذر الله سبحانه من خلق الأعراب فقال الأعراب أشج كثرا ونفاقا وأجدر الا يعلم يعلموا حدود ما أنذر الله على رسوله فليحذر من صنيع جزوات الأعراب، واليلزم أدب أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفضلت أشار الأجرية إلى مسألة هامة في هذا الكلام، إنه ينبغي على الطالب أن العالم المسؤول أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه يعني أنه يسأله سؤال, سؤال حاجة لا سؤال تكثر وهناك من الطلبة من يسأل العالم تكثرا لا تعلما ولا اختقارا إلى علم هذا العالم وإذا استفاد الإجابة من العالم عليه أن يعلمه أنه قد استفاد خيرا كثيرا من إجابته التي بينها له بالأدلة من الكتاب والسل وعليه أن يشكره على ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يشكر الناس من لا يشكر الله فهذا الحديث في عموم الناس فتادت الناس بعض الرسل والأنبياء هم الغلماء هم أولى بالشكر من غيرهم لما أحيانا قد يغضب العالم على الطالب فإذا غضب العالم على الطالب فعلى الطالب أن يقدر ولا يسارع. الرب على الشيخ على هذا العالم يسوي أدب بل معامل معامله العالم معامل معاملة نعم معاملة إلى أذيه كأنه عامل أباه أباه قد يغضب عليه لسبب أو لغير سبب كلا الحالين على الولد أن لا يسيء الأدب مع أبيه حتى غضب عليه بغير حق وفي الجملة على الطالب أن يكون رفيقا في كل أمره لقوله صلى الله عليه وعلى سلم إن الرفقة لا يأتي إلا بخير وما كان الرفق في شيء إلا ذانه وما نجع من شيء إلا شانه نعم ومن اداب الخلفي مع علمائه ان يرب غيبه هؤلاء العلماء إذا ذكروا بغير الجميل وليعلم أن من ذكر العلماء بغير الجميل أي ذكروا بسوء هو على غير السبيل فعلي أن يدفع عن عرض هذا العالم ولا يسمح أبدا أن يغتاب في المجلس الذي يجلس فيه فإن كان المجلس في بيته أو في متجره أو في مسكنه فليبادر بغيان فضل هذا العالم إلى من أراد أن يطعن فيه بغير حق بدون غلو أو إطراء كما بينا وأن يطعن عن هذا العالم محتنا الظن فيه ويتمس الغبر له وإن كان القائم يعني يظهر خلافا للع هذا العالم في مسألة ما فلا يعني هذا أنه يطعن فيه ولكن نحن نتكلم عن من يطعم أو يسب هذا العالم أو من يغتاب هذا العالم في أرضه بغير حجة <تصفيق> نعم. وأيضا من أذاب السلفي مع علمائه الا ينكر أن ينكر عليه في مجلس العلم مقارن يحمل الكبرة والتأمر يعني كأن الطالب يتأمر على شيخه أو على هذا العالم إذا ليس من الأدب ولكنه عليه عليه أن يخفيه عن العالم أدب الصغير مع الكبير فإن يعني وقف على ذلة هذا العالم أو على خطأ له في خلال درسه فلدأت أن يكتب ورقة ينصلها إلى هذا العالم فيها التأدب في بيان هذا الخطأ بصورة مقبولة يبين فيها الدليل بأدب أو أن يستأذن أن يتحدث مع العالم أذن له ويقول يعني سمعت أن المسألة فيها من الأقوال كذا وكذا فماذا ترون من الصواب؟ يعني يشير إشارة لطيفة إلى أن هناك قولا آخر غير الذي قاله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 على ثلاثة أن يكون مدخلاً لكل ما أمكنه من الأخلاق الحسنة التي تكون مع مع الكبار في السن ومن داب أول أن تكون مع العلماء الذين هم في العلم. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد صغار الصحابة إلى هذا كما صنع مع عبد الرحمن بن سهل الحديث الصحيحين لما أراد أن يتكلم أن يتكلم في مجلس من هو منه قال له صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي عليك أن تترك الكبير يبدا بالكلام ولا تتقدم بين يدي الكبير ومن الاداب ايضا الا يغفل الطالب عن الدعاء للعلماء في حياتي وبعض من فيه هذا من الاعتراف بفضلهم ولذلك جرى عمل العلماء على أنه إذا جاء ذكر ذكره العالم المتوفى أن يترحم عليه وإذا جاء ذكره العالم من الأحياء أن يدعى له بالحظ وبالتوفيق وبالثباب ونقول حفظ الله خلالا حفظه من الملماء خفظه الله سلمه الله وفقه الله نفع الله بعلمه هذا من الأدب أنه كلما جاء ذكر العالم وصفة ما كان شيخا له أن يدعو له بالفضي وبالتوفيق وبالإعانة وبالنصرة أن ينصره الله عز وجل وأن ينفع بعلمه إلى آخر هذه الأدعية المباركة أهلاً. <تصفيق> ومن أيضا الآباب أن لا يحد الطالب النظر إلى شيخه بصورة توحي بأنه يعني متحفز له و لا يمد رجليه امامه ولا يومئ بيده الى وجه الشيخ او صبره كما يفعل مع اقرانه او قرانه ولا يكثر الالتفات يمينا وشمالا خلال حديثه مع العالم بل من بدا ان يقف خاشعا فاتنا بين يدي العالم متادبا معه ومن الاداب الا يكثر عليه السؤال بلا حاجه وان يراعي اوقات نشاطه وكسله فلا يلح عليه السؤال إذا أعرض عنه إلعان أعرض عنه انتغال بشيء أهم أو بتعبن ألن به أو بحاجة أخرى لا يدريها أو لا يدركها الطالب وليس العالم مطالبا بأن يبين للطالب عذره عن عدم إجابته عن سؤاله في كل مرة نعم. هذه قمة يحيرة من أداب الشيخ من أدابي. الثلاثي مع شيخه ومع علمائه عامة يعني ان شاء الله يكون هناك المزيد من البيان لهذه الآذاب من خلال دروسنا في سلسلة آذاب واخلاق طالب العلم والتي موعدنا معها في كل يوم خميس في, في ليلة الجمعة بعد صلاة أشاء يوم الخميس توقيت القاهرة فإن شاء الله كنا بقدر الله سوف نبدأ من المجلس القادم في التعراض أو في التعليق على بعض هذه الأزاب من خلال كتاب تذكرة السامع والمتكلمة هنا قد أشرت إشارات سريعة وضربت أمثلة يسيره كي يظهر لإخواننا جمله هذه الآداب وننتقل الآن إلى أداب الثلاثين مع إخوانه أقرانه مقابل ننتقل الى هذا ذكر قصير ايضا الى امر هام لانه ينبغي على الطالب ان لا يترفع عن اخذ العلم عن من هو دونه يعني كان من هدي السلف انهم ياخذون العلم عن الكبير وعن الصغير اذا كان عند الصغير من العلم ما ليس عندهم ولهذا كان البخاري رحمه الله تعالى يقول لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عن من هو فوقه وعن من هو مثله نعم يكتب حتى يكتب عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه ولذلك حدث البخاري عن عدد من الشيوخ هم في عداد طلبته في السن والإثنان سمع منه من السائدة كما قال الحافظ رحمه الله في هدي الساري فسمع عن عبد الله بن حمد الآملي وعن عبد الله بن أبي العاص وعن غيرهما ممن هم في عداد طلب البخاري وأيضا أخذ وحتلق عن رفقائه وأقرانه في الطلب ومن سمع قبله قليلا كما قال حافظ كمحمد بن يحيى الظهلي وأبي حاية الراضي ومحمد ابن عبد الرحيم المشهور بفاعقة وكذلك نحو عبد من حميد وغيرهم من نظرائهم و ويجب ان اذكر ايضا كلاما نفيسا لشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى ذكره في رفع الملام عن نعم عن أهمية يتيم العلماء حيث قال رحمه الله تعالى يجب على المسلمين بعد مولاة الله ورسوله مولاة المؤمنين كما نطق بي القرآن خصوصا الولماء الذين هم وارثات الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر فقد أجمع المسلمون على هدايتهم وضرايتهم في كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإن علماءهم خيارهم فإن علماءهم خيارهم, فإن علماء خيارهم فإن خلفاء الرسول في أمتهم والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا هذا من الكلام النقي في بيان مرتبة ومنزلة العلماء. وبيان وجوب موالاه العلماء والموالاه تقتضي المحبه والنصره عليك ان تحب العلماء وان تنصرهم لما استطعت والنصره تكون بالمال والنفس وتكون بالتأييد والدعاء فعلينا أن ننصر علماءنا بأموالنا وبأنفسنا وأن نبذل في سبيل نصر علمه حتى ننال بركة هذا العلم وننتقل الآن سريعا إلى ما يتعلق بأداب الثلاثين إخواني وحتى نختصر الكلام قد يعني اختارته هذا الكلام الماتع الذي ذكره الأهزري أيضا في كتابه أخلاق العلماء نعم حول صفة مغاشرة العالم أو طورب العلم لمن عشره من سائر الخلق <تصفيق> نعم ف قال الاجري رحمه الله تعالى من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقي يعني يشير الأجري إلى الأخلاق التي ذكرها مما يتخلق بها العالم يقول أن يقول إن من كان متحليا بهذه الأخلاق الذي يعاشره والله أعلم أن يأمن شره فقال الله أن يأمن شره من خالطه ويأمل ويأمل خيره من طاخبه يعني العالم طالب العلم الثلاثي الرباني الذي تأدب بأخلاق الإسلام يأمن شره من خالته الذي يخالط هذا الطالب أو العالم يأمن شره ويأمل ويأمل خيره وانصاحبه ثم بدأ في ذكر صفات هذا هذا العبد العالم أو طالب العلم الرباني وقال لا يؤاخذ بالعصرات ولا يشيع الذنوب عن غيره أي من إخوانه وأقرانه ولا يقطع بالبلاغات يعني إذا جاءه بلاغ عن فلان من إخوانه وأقرانه فيه إثاءة لهذا الأخ وفيه طعن فيه فلا يقطع بصحة هذا لأنه بلاغ من شخص قد يكون مناما من وقد يكون مغرضا ثم قال ولا يفسر من عداه ولا ينتصر منه بغير حق. يعني لو عداه أخ من إخوانه وكان هذا الأخ قد اتمناه على سر فلا يتخذ عداوتة له زريعة لإحشاء هذا السر، ولا زريعة لأن ينتصر منهم غير حق. ثم قال ويحوم ويصفح عنه. عم <تصفيق> ذليل للحق عزيز عن الباطل وهذا كما قال سبحانه في بيان سورة المؤمنين. أذلة على المؤمنين أعزة نعم أذلة أذلة أذلة أعزة على الكافرين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فان صفائة الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم وكان الرسول صلى الله عليه وآله سم بالمؤمنين رؤوسا رخيما رؤوس وقد امرهم سبحانه ان يخفض جناخ ان يخفض جناحه واخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين <تصفيق> ثم قال كاظم من الغيظ عم من اذاه شديد البغض لمن عفا مولاه فعلى على طالب العلم أن يكظم غيظه عمن أذاه من إخوانه وأقرانه وأن يتذكر قوله سبحانه في بيان فشات أهل الجنة وسارعوا إلى مخفرة من مجنة عرضها السماوات والأرض أعدت من الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكذلك هو شديد البغض لمن عصى مولاه هذا من باب الولاء والبراء ثم قال يجيب السفيه بالصمت عنه أي اذا سقه عليه السفيه يعني لو كان احد اخوانه يكلمه بشيء من السفة انه يصمت يصمت عنه لا يرد عليه بسفهم مثله كما قال صلى الله عليه وسلم من, نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سليكون خيرا أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا نعم. يجيب السفيه بالصمت عنه والعالم بالقبول منه لا مداهنة ولا مشاحن ولا مختالة ولا حسود ولا حقوب ولا سفيه ولا جافن ولا فض ولا غليل ولا طعام ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب يخالط الإخوان نعم يخالط من الإخواني من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه ويخالق بالجميل من لا يؤمن سرّه إبقاء على دينه سليم القلب سليم القلب للعباد من الغل والحسد فكما قال سبحانه ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فالمؤمن لا يحمل في قلبه ذلا أو حسدا أو حقدا على إخوانه وقت نفسه ويحرص على مخالطة الإخوان الذين يرفعون من همته في الطاعة وفي طلب العلم ويحذر من مخالطة الإخوان. الذين يثبتونه أن طلب العلم والذين يضغفون سنته الطاعة وأما من لا يؤمن شره فلا ولا بأس أن يخالقه من خلق الجميل إبقاء على دينه حتى لا يقع في فساد ذات البين التي هي الحالقة للدين إن وجد من أحد إخوانه شرا فليصبر فضلا جميلا وليخالقه بجميل وليهجر هؤلاء إن هجرا جميلا ايضا ان كانوا مستمرين على شرهم او على مكرهم السيء وسليم القلب للعباد من الغل والحسد يغلب على قلبه خصن الظن بالمؤمنين في كل ما امكن فيه العذر فكما جاء في ما أحد نعم ما ما, ما... ما, أحد... ما أحد أحب ما أحد أحب العذر العذر من الله عز وجل الله عز وجل يعذر ويحب العذر على المؤمن أيضا أن يكون ملتمسا العذر لإخوانه فلا يعاجلهم بالعقوبة أو بإساءة الظن. إنما يعتذرون عنهم إن أساءوا وأخطأوا ما كان هناك إنكاني للعذر يعني ما دام فيه شعى للعذر عليه أن يمتلك هذا العذر لهم مختصنا الظن الظن فيه لا يحب زوال النعم عن احد من العباد يداري جهل من عامله يرفق به اذا تعجب من جهل غيره ذكر ان جهله اكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل لا يتوقع له با... لا, لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة. يعني الطالب السلفي الرباني لا ينتظر منه الناس او لا ينتظر منه اخوانه بائقة او مصيبة ولا يخافون منه غائلة الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد انتهى كلام تعالى وكلام عزيز نفيذ يحتوي على معان عظيمة نسأل الله ان نكون وفقنا الى اجمالي هذه المعاني في كلامنا السابق وبهذا القدر كفاية ونسأل الله عز أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يجعله عونا لنا جميعا والإخواننا في تونس خاصة على تحصيل العلم وعلى التأدب والتخلق بأخلاق الربانيين مع العلماء ومع الإخوان وإن شاء الله يعني أجيب عما تيسر من أسئلة إخواننا بعض لحظات و... يعني أرجو من الإخوة أن يعبروني إن لم أتمكن من إجابة لكل الأسئلة نظرا لضيق الوقت نظرا لكثرة الأسئلة فأطلق أن أكبر المكدر أن أكبر لحظات ثم أعوذ إليكم إن شاء الله تعالى صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت